بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بس فكانت هباء منبثا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 وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أَإِذَا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون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 فمالئون منها البطون، فشاربون عليهم من الحميم، فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم، فلو تصدقون، أفرئتم ما تمنون.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 فَلَوْلا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنتُمْ أَن شَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَم نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ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 تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون